رسول الله فشتي أولا تبري رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعني قلت رب العالمين تنية بي عمبر يقوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول تي الذي رسوله هدى الله عليه وسلم هناتي محمد رسول الله یے وی اتے دم دیو نو وی ہا تے پیغمبر خدے ہن اتی د سر بخید رابع من الشاهد سر اندے او پیغمبر حق او دینوی حق او دینوی د سر گوین محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم محمد پیغمبر خدے وقاصد خدے تیہ ہنگ اس ایمان پی بینن محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاصد خدے فرقا ويد قال ملوفي دي همو أيش أيك البشرة، أما همو بشرة دي كيا قاصد خديها وحي بتات. قل إنما بشر مثلكم يوحى إليا. هذا جبت بعمر بس الله عليه وسلم يا محمد بيجا خالتي جايز ملوفا كم بس فرقا مني قالوا وحي بمتات وحي بونجنا هاي. ورجبت محمد رسول الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم قاصد خديا. فرق جداد جرمجه كاصدر على الامينه تصفر الى الوبيت وروبيت تدنيا نبدا نشريها على الامينه نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا باشد بر رب العالمین کسان کنار مواصله و رب العالمین دا خوب یه عنبرش چنان وی الله علیه وسلم و محمد رسول الله یعنی توجه جال ایمان داره ایمان بنن کامحمص الله علیه وسلم قاصد خدیع هر شتک بیش تیانگویی و باوری بپکن هر شتک بیاندر بجی سلام الله علیه وسلم چونکه اولش تک او یه قاصدی اخود بجی چون قاصد خدیع قد يقول يبي ابي شيت بشيت هل شت بشتهن قلت ما نهونك شت هونك شتي باشرك قام اجي بسارن قلت يا بواليه بقلن راز بين لد قال امرت ان قلت يا جي بجيبكم وما اتاكم الرسول فخذوه او شسرن قلت حرام كات ونهي ان قلت يا قل يدكن وما نهاكم عنه فانتهوا يعني ايش تك بيعمل سام الله وسمنه ان قلت يا قل محمد رسول الله وقد ويهم جوا بيشواي هم جوا ديفيا قدر لي بيتا درتن ديا احترامي بيتا درتن ديا سنته ويل بيش هم ما همو سنته دي ميدو سنته احسن ما خفنا كاس بيش يا بيام بس احسن ناتي احسن و بهمو محمد رسول الله واتيجد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بيش اشهد ان محمد رسول الله تی به آفادش دانه همه معنا اشدنه محمد رسول الله و همون ناف اشدنه محمد رسول الله ناف دهاین و هت مرور فانه همه جیب جنات مروری ایمان مروری الله و علیه و آله معه و اوصحابت جلب عبدالسلام الله و علیه و سلم و ایمان اینه و جلب عبدالرب الله علیه و سلم دین خدا به لباقن و جلب الله و سلم ربین همو تحملها همونا حوش يا كري بس بخطر هني ده خذيل خلاص كان صفاته واجنة أشداء وعلى الكفار يتوندن سر مروية الكافر سدوج مئة خده سدوج مئة بيعمري سالما سهم سدوج مئة إسلام سدوج مئة إيمان دارا قالك توندن قالوا يعني رحمة بدرابن وأف تنديات حالة شديدة أف تنديات بردوامني هموج بترندية الكافردة أشداء وعلى الكفار يعني في حالة الحرب والجهاد ناوه جهاده دا يتندن قال كي قال كافره قل مشركه قل دجمه خده وبيعنبر صلى الله عليه وآله وسلم يعني يتندن قال كافره دا مسأله ولاغ وبرائه يعني اخو لبريد كان واشو وكي وانا کن تشبه نا کن او جده كافرد کن وقردو اب دين واغا وكي وانا کن ناوه كافره هاي ونیا وقردو اب واغا وكافره نا عشان بسار مالتي وكان اشدوا على الكفاري يقول يا جدات كان وطينه دربو هم خرجيك هم ونا يعني ترافي بعقيدام على الكفاري يعني خليك گل کافره همون کسی قداب سانید ونیا او ایماندار و او اوی عقید و بیرگاید کنید فرقت گل که فرقت گل مروی به کافر اما مروی به سمامون هم موشته خو و که کافر را لب کرد و بشتید این ونیا عید دواب کد و بیروز بای کد و سر ونیا جلک خو صفاد خوشوکی وان لب کرد و رست کرنبر بر میرا ونیا کرنبر خو همیشت مو برتاحه ونيابة نوعه كشيء كذا مشوي كي, كي, و ونيا كي, كي, كي ونيا من كينه. هذا همو ونيابة على الكفاري. هذا ونيا ونيابة بالعكس قراءة قرانية. صحابة بيان بري على الكفاري ونيابة خو جدات ما لا تتخذوا وعدو وعدوكم نه کنبشتفان بي و کیف ببید و هاروکاریواب کن ای که بکیف بیادنه و هاروکاریواب کن تو اکی واب تا کیف ببید تو پیروز با عیدت واب کن اقا و پشتفانیواب هاروکاریواب اشده و عالکفار یعنی تندن گل کافرا در خوله کن و اکی کافرا کن تشبه بونا کن اما ناف حالت دعوه در اشده انی نه ناف حالت دعوه دا ونصيحات كبنيه وواختيه بهم غوازية كافراتي تكرم بو دين حق الشدانينا شوكي غبر عالمين بتا موسى عليه الصلاة والسلام ودهارون عليه الصلاة والسلام وتهارنا لفرعوني ونصيحاتكا ودعوة قلبكان وتفاقولا له قولا لينا وتهارنا اخفناكا نهارا بيجني ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة خدد بيجتماغا ليه مادرات دعوة بكم ودينة خدد بلغة بكم بالحكمة بشارة زائي والموعيضة الحسن نصيحة الجوان ابن رمي اطراحات ناف دعوة دا كده نرمي وحكمة وشارة زائي ورحاتي اما فقول له قو اشده على الكفار هذا الناف كده؟ هذا الناف جهاد ناف قوليك جدا كرنيده هذا هنك اشده على الكفاري ودي سلك عندك كافر هبو الناف بصرمانه دا و ديموناتيا بصرمانا نكانت ديموناتيا دينية بصرمان إسلامي نكانت بصرمانا نكانت علني وأشكرائي هماش درسات باش باشيا كي باش لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصو إليهم. أربعين نهي عن غناكية. كان قبائل كان. خارناك أبو بيك وخارجناك أبو بيك. هارو كاريا أو كافر دجماعاتي عن غناكري وشرعي غناكني وغناكنا ده ما يدنقوله. ونها ونها بصمامة ده. بسما أو مروف باشيد گلد باشي چشتي اكه خوش بيان و پشتوانيش دگادي باشي درس ته خار خارنكه به بيهديه كه به اشتي كه به هم ان سه لكي و نه خوش بي دي چه رگاي سردان نه خوش وي كه اول درس لن بيان بر ص الله وعلى وسلم و رب العالمين ريكادامه هم تكيف جينيوي به تعديده و بيتو هم چين ميه كونك كه اين بو دين ما و بيروز با عيد دوا كه اينو وفي الله عقيدة تتمكن دين الملابس التي تتمكن من واعتراف التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تتمكن من الملابس التي تمكن من الملابس التي تمكن من الملابس التي تمكن من الملابس التي تمكن من الملابس التي تمكن من وبشدين رب العالمين دكاننا حسب كده بس هم قال هم قال بشدّاً أشدّاً ونيا يقول رحماء وبينهم قال أيه قدوة كده هم قال ابراهيم رحماء وبينهم يعني قال إيمان داره قال قال ابراهيم رحمب إيمان داره دابا باشيت جهينة خرابية جديدة كم نه خرابية نه وجهينة بقى كذا كواذية أي خرابية كده جيت إيمان داره كي أودة كده خرابية ونا كم بیت و تا به ایمان آنهای که ایمان دارید اینجا مروح که ایمان دار بید او بشت اینگلو که رابط خرابیر گه ایمان دارا ازیت ایمان دارا بدد چوب دست ایخو چوب زمان ایخو چوب هرشت ای که ایو های بید ونی صفت که نیا؟ صفات, صفات ایمان دارانی ها تحنید رب العالمین وقت بحثی و یک یه قومیت که اوه کافر بنوه بشت یا ایوها الذین آمنون من یرتد منکم عن فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين. إيه؟ وتيش طبعا قال إمام درة أو قوم رب عميد أيند قوم كباش بدل ويا قوم مرتد تدب رب عميد شف من المدينة خويلة عن كافر بناء بعز قوم كذي إنهم يباش من أو خوش طبعا وش أسخوش طبعا صفات واتشية أيك صفات ديه, دية واتشنا إيه بتي رحمن قال إيمان دارا بوشيت جه إن إيمان دارا وعزة على الكافين أما تنديدات قال كيا قال دجمنا اگر قال كافر نتنديد قال كينيا تنديد قال إيمان دارا نية ما بينهما إيمان رحمة وكيف بهاتنا وهذا كاريا فعند بيع بس الله وسمحيثك بيجد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. و ایماندار،, ایماندار و اماندار گت امانداری تی بیا و کی چبند ما و کی دیواره کی کی دیوار بلوک دونه بر 1 2 4 ود و بلک وله پاین ود بیني دیواراي ونياد دیواراي کی تو بيني اشتها بي ته له به و اوكان ديجي ما همچيه هم ات دو بار چا چي جا درنا بيني کاچيه نبینی کا بلوك بلوكا بو چون گلا گچري كري ي بر ی باش بیاری برای که ولی کلیونی یکی بیای یک پارچه چو پارچه پارچه این نو فدا دلایل هدایت بو اکودو تی بیاد هم رحما و بینهم یابش توانی اکودو کن تی بی اکودو هرکاری اکودو کن کافی اکودو بیاد رحم ب اکودو بدن برندش بیام بس هالله علی تودهم و تراحمهم و تعاطفهم یش ایمان ما بین اکودو كيف يكدو بيت، يكدو خوش بيت، هارو كاري يكدو رحمه رحمة يكدو بيت نا دجمناتية يكدو بيت، نا ظريب جهنة يكدو، نا كرب يكدو بيت نا أفكر بو دجمناتية، أبا همو بو كيه؟ الشدان وعلى الكفار، أبا همو بو كافره، بو إيماندارانيه أما بو إيمانداره چه رحمه و بينهما؟ تبيا إيماندار ونيا عبداني صفت مدحل صحابت بي عم بديد كرين صلى الله عليه وسلم قال غلقه كي یکو د خوش د بیا هر کله حدود ک یعنی اکیدد وو zarar دغه ته برویه بر سرمایہ د چي او غدار ک او zarar جهيده همون ک به سرمایہ ونیه اف صفاته چي کړي د کيم ته يونانه کو نه هلاینه ګره ک لدید کافتونه ک بلعكسي اوتي هي بيرحماء على الكفار اشدوا على المؤمنين قال كفر ايچ يا قال برحمه ونيا گال کو فر ا اخرنت قوز ديكت اخرنت نرم ديكت قدره واگری دون خود این تمال خود میونی دتروزا چه اما گومرو به ایمان دار چیا نمیه کی webdriverی مشه یا گت ایمان داری گله چیا گله تونه گله زفرا نو کر بیماندار و من کر بول کسو ندریس دین یخود چن نمیه صفته کافره اصیفته کی نه صحابت بیام به نبیه صحابه النبوي اشدوا على الكفار رحمه بينهم يعني يتراحم بيناتك دبا عنده واجب السرمه هم بسرمان هما ما اكو خوش ببيت قالوا كوري اكو دخول رحم ب اكو و ما بينه بسرمان ويه بسرمان و بسرمان ما بينه ما اخوش بيت و تش جيراني دجمناتي اكو نا قرآن بوديما ونا حديث بيعن برساعة وسام ونا صحابة بيعن بري أبد ما تحدواه تناكم يا رب العالمين ما تحس صحابة كلام في هدي أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم وتيه تندن قال الكافر أما قال إيمان درة قالك كنا قالك برحمت نقولك ما إمام عمر رازي الله عنه قال بيت ونيه تند بقال كين هم قال كافر قال منافقة كوكية عبد الله بن أبي بن سالول ونيه ای که واقیه با و نیا ملو بد کافریت خورشیا و نیا دشمنتی آخدر پیام نیتون دیوید قل وادب و آماده است و قلی مادرالدنیا کس نیمه عملش تنابد و این تو واکس و نیونی قل ابرحم ها بود نیه لالی واکس هوا کس نمیدارو کاریا ویدو کات نیا داشتیت خارنداده و خارنداده جارها بوده قرید به حال و نیا بو و بینهم معالم ده لالی خرکی شوی شو مشروعات با عمر یه چی بیا؟ یه تند بیا یه تندیاوی تو به تندیا نا گل که؟ یه ایمان داره یعنی اوه و همه گفت گل که ها؟ گل کافره ها ایش بله مروف تبیه اب بید نظاهیت چه بید اون و تندیاتی همه تگل که ها؟ همه تگل اما ایمان داره همود همو رحمه و خوش بیان و خوش کان دنبو ایمان داری همچون چجرا نبی تندیاتی جن ایمان داره هبید. تراهم رکع سجدا. هم عالم بجد تد صحابت به عنبری راز می آخوده لبید. همیت جلد آج صلح الحدایبیه داکری. چه همو صحابت به عنبری همیت بشتینگیش. لحیه همه عباس اجور آو چونکی وا قدری خویه هی تایباد. و و جلبیم بیه دنبن حالت چی دا حالت جالک نهوج دا. دت چطور بینی وقتت تو ببینی سحکی و سیر و عن سجدهن. یه جالک عبادت دخوت عن دبینی نفر رکوع دا و نفس سجود سجوده دا. یعنی جالک چی ادکه؟ جالک ن vejده ادکه. چونکی باشترین عبادت چیا ن vejده. باشترین عبادت نواجها هر وقتی به عنبری بودی سال الله علیه و سلم یکو تی باشترین عبادات نواجها و خودش بکن خود جالکه لب کن. برندت ببینی صحاباش راضی نیا خود لبید جالک رباعالمین بجیت متحد وات کتاب چیک و جالک چیک کردن جالک نواجش کردن. خیلی آنکه مرف حس کرد رباعالمین مرف خوش ببید مرف نیزی که رباعالمینی ببید و درجه مرف بلند بناهی رباعالمین بود جالک چی وقت فلیوکثیر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 فالهندش رب العالمين <تصفيق> مدحث صحابات بعمل كلمة تراهم ركعا سجدا وعولي رب العالمين مدحث صحابات كران رازو بناخده بتبقيه بعملي نبضان عمل چه يدنا في ده جزء ايمانيه بارشك اليماني قلق اي جرنجا جرنجي اي جرنجا رب العالمين يودي ركعا سجدا پش تهينجي مدحث وا اوه مدحث سروي وهادنا كران ظاهري واشكراي واتا كران كالاك چت كران؟ كالاك أشترك ربعين مدحيد ناف دالي واجده كره ومدحيد عقيده و إيمان و باوريه وكر يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقت وقته فانو ويجانات كن بخده ابتنيت كن وقته رب العالمين كن يبتغون عن يطلبون تخاذوا و فضلا من الله بس خده لراضي بل نه خلق بشد الله وغلق نويجات كن خلق بشد مروفيد باشا مروفيد تقوانا نه بس بهم ده درب العالميني الخوارزی كان درب العالميني فضل وباشی جل کت ده لي خوش بید إذا خلاص کت الجهنمی عذابه وده بت بحشده وها بس کیا درب العالمینی فضل وباشی جل کت نسبه بعمل وده وده بحشده بحشده بهندوی تیابتهونه فضلا من الله يعني اف عبادات المرؤی ایمان دارت کت نبوا عمل المرؤی نبت الكیده المرؤی نبتة بحشده من الجهنمیش خلاص ما اما عمل سببك رب العالمين مر في خلاصك فهنا اللي قلت فضلا من الله ورضوانا يعني في عمله اتكان فاني فيجان اتكان بوندي داخل الخرازي كان واخلاصنا لهي وبندي اجد رب العالمين سبب في عملنا وانه خلاصك من النار جهنمه مثل ناف كده مثل ناف بحشدها واللي راضي ورضوانا يعني رب الامر راضينا خب ده دوه و الرعازبين رب العالمين هم مجتاجين كتره هم مجتاجين ما صلاه، شو يعني رب العالمين مرفي رعازيبه يتلجن مه خلاص كده، إذا تر عازيبه يتبت بحاش ليش؟ فالهند رب العالمين بيجتوا على من الله أكبر رعازبين أخذين هم مجتاجين ما صلاه، هؤلاء الصحابة بأعمبري أث عبادات رب العالمين يتكاد، بهند رب العالمين شليب كاد، دلوا رعازيبه. اجاب مرفي حاس كاد. بيت إيمان دارك إدرس بيت ملوغك بسرمان إدرس وانيا رب العالمين أفب مبادهند يا إناهي بسرمان وإيمان دارك إدرس كيفون؟ أبو نويت كهب بي عمبالي ده صحابة بي عمبالي صلى الله عليه وسلم راضي بنا خده لبي وانيا رب العالمين عبادة رب العالمين يتكر وبو خده ابتنه يتكر اخلاص ابو دلوا بو خده ابتنه يتكر ريا نت لن نبو نات هند نتكر دو عالم مالحد وقت پوفیش دی همه منابع. هر حس که خونی زیک رب العالمین کد عبایت رب العالمین کد توی وقتی که کد وای که و رب العالمین عویدش باحصی عملی کد عمل جزء کد و عمل جرنجه. ایک الله باز دلمنی پاکش ه. کس دل واس صحابا پاکش تنها و بس و خب هیویات دل پاکشیه تننهای لابو و هک دل مروری پاکش بید دچی مروری عمل مروری شی اگه او دل من پاکش بیده امال من اینش چه پاکش بیده؟ از اگه امال امرو به یه پیس بید و یه کرید بید و یه خرابید، یعنی دل من اینش اخرابه و یه پیسه و یه کریده چونکه پیغنبر بشید صلی الله علیه وسلم، پارچه که های نفگیان امرویده، هتا چه بود، هموش دیم رویده چه بید؟ و ده اصلاح بید اگه ه او پوچشیه پیامبر صلی الله و سلمی بودی، او پوچه، او پوچه بوده که دل، دل ملی که گیان امر ویه. هک دل یه درس بید، زمانیج درس بید، چاوش درس درس بید، پیه درس بید، دمان امر درس بید، همش درمر ویه درس بید. اما اگر دل خراب باه مش دچلید، مش دچل خرابه. این وید خلاصه، و اوه دل وای خرابه، ابد بیش، وردل مای پاکچه، دل مای صافیه، و عملی وای تبی، عملی وای خرابی، و عملی باش نبی. أغاية دلواي خرابة چونك إذا كان وابو إطراز من دلواي باش بو لأعمل واش باش بو بس مادم عمل واش خرابة أي مظنن دلواي ش خرابة أبعالمين مدحي صحابت بيان بيدكر في هنده كأعمل واش باش بو چه واش باش بو دلواي باش ب في وجوههم من أثر السجود سيما, سيما يعني نشانة سيما يعني نشانه. نیشانت و دبینی نیشان ایمان و عبادت و فی وجوهی هم نفکر داید یار بو نفص رو چاوه دوانا سیما هم فی وجوهی هم من اثری سجودی برچه نیشانت چه بون؟ نیشانت سجوده سجوده یعنی نویجه سجوده یعنی نویجه نه بس بحثی سجوده بحثی نویجه یعنی هند عبادتك للعباده رب العالمين رب العالمين شلا يكربون رونه يا عبادتي ياخذ بناف كريدو ناف جابت ودا سير جابت ودا بس چونكي سجود الهم مو ركن عندنا نجي قادر تراله يا رب العالمين چونكي هم مو وقتكي مو ركن بتر يخوبو خدش كاني مو ركن هم وقتكي بتر نيجي رب العالمين بناف سجود اذا هند رب العالمين يرن نو في نجي تراشي كرا سجود ونا بسجودي قتوي ما صارت قبل نجي لأن سجود الناف نواجهه حماق هذا الكلام، وبدائلهم بعوني كعبيد كان، ها الناف منروبي دا، وأخلاق وصفات منروبي كان بدلت كان هك الكيد في وجوههم من أثر السجودي. يعني رونيا النافشة بتودا وخشوع نشان فان فيجنا يديار النافشة بتودا وهذاش لا كمان يا محمد هو شعوره حاسبيت كي يعني بيجي فلان كسبان يا نور على شيء بل كمنو بكي رشج بجدوي يا أمي رب العالمين ويا هر بكي هواتي سلف الصالح بجيب هر عبادتك وهر باشيا كتب كي إن رب العالمين ويه سبب ويه باشيا ويه حسنة ويه عبادتی دی رونهای هاوی تن ناف تدا دی سر و و دی که خلکی کیف کبید یا سیما هم في وجوه هم من اثری سجودی عنیشان ناف چاویت و روند بر وان ویش اوی اوی اود و معنی افنی اوی که هم دا که تاین و نیه ای آه کبشی افا افا بحثی من میرو باکونی اپ اور اب ان وقت چیکری یی بولی اما کو بیج ایکونی ایرہو رش کٹ دنیا ان سٹیج ہو لے کپج اس اوندیشان ہندے ہے نہ اوا بحثی بہ دنی یہ ہے ربع ان وقت چیکری ونی اپ کا ناف ویدہ ہے یہ ہے شبید وند کٹ بچے بوریا یعنی از گلہ چٹ گام از گلہ عنایت ربع عامید باند ایکل واک سوانیا کثرت صالح بجید بجد ما أبد متقي واشت ما همودي دا مش كاس إنه شو يدرو إلى رعشنا بهون وقال لك شو مش عرض يعني <تصفيق> <تصفيق> مش بخونه که سر درون نبینه سر وانی هر وقت درام آمیش سر هر یهونه وانی اونیه بچه سر دنگی پنج کیلو بنی نکا و یان عاد زبر بیام وانی عادی شاید عادی عادی منو که چرا ودی آه عاد وقت پیامبر صلی الله و علیه و سلم وانی احترس صحابا عاد و حسبو رمل بو اف عاد و حسیر بون البرجی دوالت قصفاتی نجی همون چبون همون رقتربون نکام و محفیر بنوکام فإن أفقاة سيماهم في وجوه من أثر السجود واختمر في جديد إيراوية رشاقة وبحثي ويهدنيا أمتها مواناكا مجنبا بوريايا لأن هذه هي رب العالمين وإنها النشانك لأنها لديك ريوة، لديك ريوة، لديك ريوة لأنها قواناك رشاة رب العالمين وإنها تشيكي جايش الأنيوي دا لا أما بحثي ويهدنيا سيماهم في وجوهين يعني نشان وعلامات المفترة، هذا سبب سجوده. او اني الصحابات بيان بلي رازمين اخدالي بيد قلق عبادة اخدالك الوچيشنبون وكاسي افقان اتراشنبون الناف جردوات ذلك يعني اواما بهم ببوتي اف نشان الصحابة اف صفات الصحابة اف مدحي الصحابة مثالهم في التوراة اف او نمونا ورب العالمين الناف توراة ده او كتابه خطبه موسى عليه الصلاة والسلام نمونا صحابه ويبط يعني الصحابة الناف كير ده الناف كده توراة ده و هذي قدر قررتنا صحاباته هذي قدر قررتنا صحاباته رب العالميني لا رب العالمين قالك بقدرا و هميش ليه قدر ما كيف ببيت و ما حدوها بكين و بحسي و ماشي بكين و بين بكين كونك باري الصحابه صلى الله عليه وسلم رب العالميني صفات الصحابه و النمونات واحد كيره دموه ما قلتين انه في دوراته دعوه و كتبه بموساه هناك عليه الصلاة والسلام و مثلهم نشان وصفات الصحابة يقولي نوف كي رجدا نوف انجيل يجدا أو كتبه خطبه عيسى ويهنواتي عليه الصلاة وسلام كزرعين يقولي الصحابة بيانبري وكي چنا وكي زراعة كنا أو زراعة كنا جو جانم يان أو دار بن أو تبنا دار هل ايكي لوابيد أما كزرعين زراعة أما تبترى كنا أخرج شطأه وقت الشين بيد راحتی بجی کن ما و جای برنجه وعیا عقلی ده چیه تا داره دوا دو کشیده تا داره یا داری دار بیت نه قروم بن عریدا ده, ده عقلی چیه تا داره هم دار نه یوزراف دیت میشینی یک آدی بلکه تانش بید آدی تانش بید آدی تانش بید همه کذار این آخر جشاب آه بله از نشان پولی است جاید یک بینید، آجهد میادید، شخف اضوری همید تو صدون دست که جنت میران،platz تک آ Belgian روزی همید، با نداشت نبر.'" ، فآذراه 배ش مه konk 대표 TO باig شخص گنه بها بگا رد شخص Șخص به هذره عن خوات اونت ب learned یاا و چطین دست یک آجه به المیند toes و from the و尼亚 بيج بيج بيج بيج هذا دبلن ونيا ودي بيت فاستوى على سوقه ها سربي هذا ونيا وسالي ودي ونيا جا بشتنگی چند طاله چند همه که دراگریب و نیا اف اوه داره، قرومه داره همه دراگریب یعجیب و زراعه یعنی اف زراعته اف گنمه، برنجه، داره، کچیه وقتی کاتک اولی دار و نیا یا و بشتنگی قوت کفت بشتنگی استیر بو بشتنگی بلند بو و و گلک طاله چون يعجب زراعه يعني غلق بزي و جواني ما زمبه افداره ما زراعه اما مروفه جو جوتيار بيد يتشيني وقت فيه بني ده عجائباتي بيجبه اما غلقه اجيه غلقه جوانه و غلق زيش ما زمبه و برده و یعنی اوه غیری جو تیاری احجاده چلاهید احجاده عجابیداتی بید پیش و پیشکا زی چلاه هاد گلک زی از زراعات ها چلاه هاد بینا برا و معظم بود چونکه مادم اوه گلک زی از و اوشتشین دیگه احجابیداتی اما جو تیاره که هنیا پیلالویش دیگه عادیه بود چونکه همه گا بچه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 و دست بی که دین خوده بلاوکت کت کت ها هن؟ ایمان ایمین اي نبا وکی وی زیراعته دی اولی ونیا اوکل رابید دوک وکی گیایی پشتینگی ای کادی ای کادی کت كت دی ایمان ایمین اي. بس پشتینگی ونیا مددک گلک چه گلک که هم دی چلی هن؟ یا دی بند، دی بلاوه بند دی ایمان و قوات گلک فقط جيدا على الموت هذا ما يرور gy comen يكيرا على الموت الموت س дے من بعض وعم sellان تلو سا Yup واو فقد عن 28 Access فق میں للأنني أقول زلمون قد تخافون أن يتخطفكم الناس يعني ممكن ترسيان على خالك شنو كات وخطف كات يعني منيا ونقول كات منيا طبعا بنصره طبعا شنو يعني كي من عوالي بس بشتنگ ده چله هم ده زور بن و ده قوات كفن و ده ايمانك و غلقا چه بي غلقا مازن كه خيرترين كسن الامة محمد صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله وآله وآله ليا غيظة بهم الكفارة و بالعالمين صحابا ونیا وقت اواجتنا همما ونعمتنا همما قلت خطب بي ايمان ابدت وچه ده كافر پیش ربين وابه بينا اشانتن وده لواق پر عاجزي و برامبري برامبري سان الله وسلام برامبري الصحابة وي ليغير بهم الكفار غير او كرب ودمولات يا جلوكشيا أو النافذة المفتوحة وزور هني يعني تجي الله عليه وسلم غيظ أو كربة أو يعني تجي بانباري بانباري صلى الله عليه وعلي وعلي آن جنت به عارضمون دلواز تجی خم بود بر انبالی که بر انبالی به انبالی صحبت به انبالی راز می ناخود دلیت ایمان مالک نجت آف آیت الدین لسان هندی که هر کسی کرد صحبت به انبالی و به همه چنده هم کافر لیاقی را بهیم و الكفار چون که اول ما با عالمی بجی ما صحبت به انبالی توفیق واد و هر کاری وقت آف ایمان داره بچه دکافر بیش نبین ودلوها برعاجزي وخمو بشاماني ببيد او كيف صحابت بي عمباري نهد و كلم لها ابنه درجمنات يوابكتو صحبات وصي زعبه كان إمام المالك مش أفا أفاعت الدليل رب العمني بطل دياقية طبيكي ملك وكفارة او نفا إيمان النام انتود چونك رب العمني چه تنتداري حاشا دروني تنتداري بي عمباري صلى الله عليه وسلم دروه تنتداري وين بدك لا تسبوا اصحابي بتلاقوا انقصر بين الصحابه من ما بده يجينا ابدا الله عليه خير خير یعنی چنگکی، یعنی یکی لون گوندی چیه که بگده خیر ناگیی تف چنگکی چه خیر اکا صحابه ای یعنی او چون جارا کسی ناگده بید؟ بو چون او ید اولی بون و ایمان و اینای و نیا اکراری کوا سبب وا رب العالمی دین گهان دیمه هنده جیره باشوه با هر جارا قوم که دید بکر او چلی دید خیر او ماصر بید بو چون که سبب وای گهان و هر عمل اکت کن بو چ و اکدی باد، اکدی باد، اکدی باد. چجورا کسش نه هن؟ چجورا کس نه دفتر جواب، کس نه دفتر. به قدری ابراهیمی داوا. وعده الله الذين آمنوا وعمل الصالحات. ابراهیمی وعدهای دای، ابراهیمی وعده خود جباجکت. اولید ایمان اینا عمل صالح کی؟ دین و اسلام تن ایمان نیا. ایمان و بازیا پخ درت نه دینی، واژه دینی الله و سلام. و بعد عملش دکی. و عمل <تصفيق> يا صالح بيبي عندنا بقرايه ده فاتقوتي وعملوا الصالحات ما ودي وعد الله الذين امنوا وعملوا منهم مغفره ايمان عمل الا عمل ويا يا جهات يا مقيد كرم اه بالصالح في عملك يا شيخ بصالح يا صالح بي صالح يعني بخدمه نويت والصالح بي تبي واكي بيغنب يا مساله الله واتباع السنه في عملته لبسم الله عليه وسلم منهم مغفره منهم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 فهو غالك معناه دي ايك تبعيضيه يعني هندكه بس هندك معناه ديشتت افمينه إلا ببايانيه بايانيه يعني دي اشكراكه يعني كو رب عامين بمدبيجي حمو اويد صحابه تبعان بالي صلى الله عليه وسلم اويد ده واهماده تشليه مغفرة تان. يعني اللي خوش بينك بناك وغالا غالاك ومازنده ده تواه مغفرة نكراه ونكراه جبو تيه يبو ايك المعناه توه بو تي او بتعظيم يا مومازميه يا باخيرا تن يعني الرب ملي يقوج بينا كجلك ومواظن يا طيبت يا دواء واجرا عظيما وخيرك ودلك ومازن هيك لو يا خير موزن او غو ما نكودي هر كسك عبادتك بكا نسخك او عبادتي بكيت صحابه بها بلجس الله عليه الصلاه والسلام چونكي بسبب اي وادي نغشتي يا من عبادتك يا حبيد.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 هناك دو مثال في رب العالمين هناك نافت دورات و ما مدحس صحابات في تلاكربون وانا يقولون امي اشتفى رب العالمين اشتفى رب العالمين يقولون يا ما وانا واجب اصرهم وهمش شبكن هنگش صحابة خوش ببين ودفاع لبكن وشتباني وابكن وحاركولي وابكن وچه يدشبكن دواج بچن وابكنا ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين رابعًا ميني جاثي الوادي ناوي دي صحابنا كم؟ مني يقولون كيف جد الله نحن الرجال ونماهم الرجال ونيا جد أمير جد بخو ركاك إني يا دارو ما كي ما <منعد> <يط> لیخ وجبین اجر دنیا آما که مخالف او بکار برامینی لیویت نولیه ما توله انجام دادی چراه که وی چر ریک و ریک خالد با خوگرتیا همیشه خالد بعدی چراه که بعدی و بعدی دین دکا غیره باصحابه هم امرت چنا هم امرت دلالت نه هم امرت کم ملودیت کم حقیق و راسته به هندی و ما خوش ببین اشتبا نیا واب کن وقدر و باگیرین و دیسونیا کین اقودیت خو پیشواد خو و دی رقوات چین او شتیوا او سری او همو حق و همو راسته او رب العالمین تزکیه و ملح دواه کریم برهندش نیه سرمش واجب امش دی واق چینونیه و مهبید فا دعوانا الحمدلله رب العالمین الله وسلم علی خاتم النبی محمد وعلی آله واصحابه